أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرض وتخر الشمس والقمر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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ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 والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال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 بشيء إلا كباس يطّك في كفيه إلى الماء ليبلغ فه و ما هو بباله وما دعاء الكافرين إلا في ظلم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 قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِفُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم دعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتجابه الخلق عليهم قول الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ما فسال أوديث بقدرها فحتم السير زبد الربيا ومما يوقدون عليه في النار بثغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطق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 لَّالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ له أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفَتَدُوا بِهِ أولئك لهم شؤل حساب ومؤهم جهنم وبأس المهد أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا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 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَجْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُبَ الدَّارِ جَنَّ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 سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينكبون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. أي يصلي ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم الغنى ولهم السوء. الله يبتف الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفعوا لولا Aleya ayatul Rabb. Qul innallah yuzlum yang yasha' wa yahiilaihim anab. Al-ladin amanu wa taatu ma ذكر الله أنا بذكر الله تقوم إلّن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مأوى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتسلو عليهم الذي أوحينا إليك لتسلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرأن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأم جميعا أَفَلَمْ يَيْأسَ الَّذينَ آمَنوا لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفوا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا منهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذته وَمَا أَخَذَتْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُم سَمًى قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُوهُمْ وَفُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ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 مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَقُلُؤُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقُوا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 قل إنما أمرت أن أعبد الله و لا أشرك به إلهًا أناع وإلهي مأب وكذلك أنزلناه فتحًا عربيًا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 ولقد أرسلنا رسولاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يأمر الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينه. كَبَعضَ الَّذِينَ نَعِذُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَبْوَابَ قُصْهًا مِنْ أطْرَافِهَا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 وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقُبَ الْدَارُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا